كان عنده فكرني بالقضايا اللي احنا فتحناها ولسه بيجينا فيها سئلة كتير وان شاء الله نبقى نفرد بقى حلقة زي ما اتفقنا عشان نعمل فيها مسألة الدخول والخروج من النار اه عايز حلقة على بعضها كده نخلص فيه. لكن بس ايه بفكر سادة المشاهدين في صحيح مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله فقد حرم الله جسده لا من شهد, من شهد لا إله إلا الله فقد حرم الله جسده وأن محمد رسول هو احنا عندنا القضية دي قيمة على حديث هم يطمنهم قوي م. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة م. فلما بتسألهم في الجنة بيقول إيه هو بيخش النار شوية ويطلع يخش الجنة نتيجة أعماله يعني ده المفهوم اللي في الأحاديث الجهنميون بعض الأحاديث كده م. ورغم إنها في البخاري ومسلم احنا قلنا ن الأحداث. القرآن يقول لا خروج والأحاديث بتقول خروج م. طيب جبنا حديث من مسلم م. بيقول انت, انت دلوقتي بتقولوا من قال لا إله إذا لا دخل الجنة بس بعد ما يخش النار إيه شوي. شوي طيب هذا الحديث في مسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار حرم الله عليه النار إذا الشهادة أو القول لازم يتبعهم العمل واللي عايزين تقولوا من شهد أن لا إله إلا الله وزنى دون توبة حيخش الجنة برضه ما ينفعش كده فالأحاديث لما تشغلها مع بعضها مع الآيات يبقى بمنتهى الوضوح من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله على وجهها حرم الله عليه النار على وجهها يعني إيه؟ يعني شهد وعمل يعني شهد الله لا إله إلا الله وقرأ المنهج وطبقه وعشان كده السؤال الرابع في القبر للي هيجاوب صح على الثلاث أسئلة وأنا بقول الكلام هو بمنتهى البساطة يعني من ربك لسان حاله يقول الله ربي ما دينك لسان حاله يقول الإسلام ديني ما قولك في هذا الرجل لسان حاله يقول هو رسول الله حقا إن جاوب على الثلاث أسئلة بالطريقة دي يسألوا سؤال الرابع ما عملك أو ما علمك؟ عشان اختلاف الروايات يقول إيه اسمع كده قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت يعني عملت يبقى مش مسألة من شهد يعني شهد ان لا إله إلا الله ونام وهتدخلوا الجنة لا هو شهد ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلما سمع الأذان صلى لما جه رمضان صام لما الحج استطاع حج الزكابي بيزكي ما عندوش وقع ساقط عنه الفريضة المعاملات كلها مظبوطة لا سرق ولا كذب ولا زنى ولا قتل خلاص يبقى واحد يقول لي ده ملاك لا يا عم سرق وزنى وقتل وعمل البدع بس ايه طيب. تاب إلى الله وبفكرهم تاني ان الله يحب التوابين مش التائبين التوابين يعني كثير الايه التوبة زي ما احنا قلنا زمان يا اما عن معصية وبيتوب يا إما عن معاصي كثيرة وتاب ثم يتوب من توبة زي ما الرسول علمك يا أيها الناس استغفروا ربكم وتوبوا إليه فاني أستغفره وأطوب إليه في اليوم مئة مرة مما؟ من إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم كان يتوب من إيه؟ من توبة عشان يعلم الناس إيه؟ إزاي يتوبوا ولذلك لما القرآن قال له يا أيها النبي اتق الله هل هو كان مش متقي؟ لا؟ يا أيها النبي اتق الله أيضم على تقواه وعلم أمتك كيف تتقي هو بوصفه زعيم الأمة يوجه إليه الكلام فالكلام باختصار بين الرأي بتاعنا والراي المقابل ده بيقول اعمل اللي انت عايزه حتخش النار شوية وتطلع مين ده منهالك دي؟ ضمنتها منين؟ ومدتها قد إيه؟ وحسابتك فيها إيه؟ القرآن لم يتكلم في هذا؟ الم... الراي بتاعنا اللي احنا بنرجحه اعمل ما شئت ثم توب الى الله بس ده مش معناه تصريح انزل اسر النهارده النهار لا طبعا بس توب ولذلك واحنا بنتكلم وهنرجع قريب ليها في صفات عباد الرحمن نفى الصفات الغير محببه عنهم الوا الذين يعني هنا في البداية قال ايه وعباد الرحمن قال الذين يفعلون كذا قال الذين يمشون على الأرض مم. يبيتون لرب دي أفعل عملوها مثبتة مثبتة ليهم لما جيت يتكلم عن الشرك والقتل والزنا استخدم النفي نفى الوا الذين لا لا لا الوا الذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يمكن عب... عبد من عباد الرحمن يبقى مشرك مم. طيب ولا يقتلون النفس التي حرم الله لأن دي عملية قبيحة جدا القتل قتل النفس دي مسألة يعني فوق التصور في التدين في, المنطق في منطق التدين أي يعني عقدتي إيه أن الله هو خلق فلان أقتله ازاي انا كبيرة أكبر كبيرة من أكبر الكبائر ولذلك في بعض الروايات الأدمي بنيان الرب ملعون من هدمه من اعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة يعني كلمة أقتل لما بتوصل للقاف خدت الزنب دخلت النار البعيد يعني أقتل اربع حروف أق دخل النار فشوف وبعدين ولا يزنون وبعدين صان احتمال إيه احتمال فهمك إن عباد الرحمن دول يبقوا الملائكة لان خد بالك الملائكة اتوصفوا بنفس الوصف ما انت لو قلت لي واحد لا يشرك ولا ولا ولا ولا ولا ولا حقول ده مش بشر راح قال وما يفعل ذلك يلقى أثامة اللي يعمل ده ما قالش بقى من عباد الرحمن ولا مش من عباد الرحمن فتمشي كده وتمشي كده تمشي كده وتمشي كده إزاي عايز يقولك إن, إن كنت مش من عباد الرحمن فانت عملت كده لو طبت وعملت صفاتهم المثبتة، هتبقى منهم وإن كنت منهم ووقعت توب إلا من تاب قال الأول قال إيه؟ خد بالك من كلامي يا علاء قال هو من يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانه تقدر حضرتك تشرحها لي من النهر طب طلعوا بالحديث بقى ازاي قال ويخلد اصل في ناس بتقول ان صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأصحاب الكبائر من أمتي يا حبيبي أنا بقول لك نص القرآن الحديث على راسي بس م. أنا بقول لك اشرح لي ده عشان نروح لي ده م. بيقول ومن يفعل أنا عايز حد بس يجيب لي يعني يقول لي منطقية الشرح بيقول ومن يفعل ذلك يلقى أثامة شرحنا احنا قلنا الأثام جزاء الإثم ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من اللي ما يحصلوش بقى كل ده ما يدخلش خالص إلا من تاب وآمنة قلنا آمنة عشان إيه هو لما عمل كده ما بقاش إيه مؤمن. مؤمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني السيئات اللي حصلت هتبقى حسنات أو, او خلاص ربنا بيغفر له ويخلي مستقبله كله ايه حسنات طب هتدخله هتدخله النار دلوقتي انا بسأل سؤال بسألك انت سؤال مم. انا دلوقتي واحد ارتكب الفواحش كلها وتاب الى الله وكانت توبته صادقة انه مرجعش للحاجات دي تاني هتدخله النار ليه هتضحك انت يعني انا يوم الايامة هوفاجئ دحكنا عليك هتخش هتخش طب ما انت لي مش هتدخل انت قلت لي الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه ايه يتوب الى الله متابه خلاص ده ده ده ربنا كرمه بالتوبه طيب لما جه لما جه تكلم عن المقابل فاتكلم عن في الفسق بس مش في كفر وشرك في الفسق بس وعلى فكره الفسق ده توصيف للكافر والمشرك والمنافق عشان تبقى انت فاهم الا ان بعض الناس السطحيين مم. والبسطاء والع... والعامه يقول لك انا مش كافر انا فاسق بس هو متخيل ان الفسق دي درجه إيه؟ اقل, أقل. طب يا سيدي ماشي مم. لما جه يوصف الفسق في صوره السجد قال ايه مم. كلما ارادوا ان يخرجوا منها ايه أعيدوا فيها. أعيدوا فيها فين الخروج فاحنا احنا بص عشان الناس تفهم مم. واحد بيقول لك اعمل اللي انت عايزه وهتطلع شوية هتدخل شوية وتطلع والكلام ده مش مضمون في القرآن وراي تاني بيقول لك لا صحيح اعمل اللي انت عايزه بس توب وداوم على التوبة ولو, ولو توبت وداومت على التوبة ما انتش داخل خالص والكلام ده يصون القرآن تسمع كلام مين تاخد أنهي راي القرآن الكريم شكرا طب مين احنا قلنا ان احنا هنرجع على صورة السجدة الكلام على فكرة بيصب في نفس المعين مم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم كويس. المجرمون ما قالش الكفار بس ما هوصف بص المجرم في هذه الآية كل شيء كان فيه إجرام افهم يعني إيه إجرام تفهم إنه هو الكافر والمشرك والمنافق والفاسق كل ده إن اسمع كده طب اسمع, اسمع القرآن بيسم على اتنين إزاي؟ وإن الأبرار لفي نعيم وإن الكفار لفي جحيم لا. لا الفجار وإن الفجار هنا لما تقول الأبرار اللي هم مين الم... المسلم والمؤن والمتقل والمحسن ومسلم الوجه لله بالدرجات يعني... ب... بدر... بالخمس درجات دول اسمهم أبرار م. وحطوا قدام كل دول إيه؟ الفجار يبقى مين الفجار الكافر والمشرك والمنافق والفاسق والعاصي كل حط كله بقى والعاصي دون توبه طبعا مم. ما هو ما هو ما هو العاصي بالتوبه ما بقاش عاصي مم. ما هي قضية القضيه علاء دلوقتي أنا اسمع يا عم انا عاصيت ربنا في حاجه مم. فانت قلت ايه لولادك بصوا عمكم بقى عاصي لقيتني بتوب ورجعت عن الطريق ده هتوصفني ثاني يوم عاصي ما انا تبت ما أنا خلاص رجعت, رجعت تاني زي ما انت عايزني مم. هتقول عليا عاصي ليه ما هو عاصد وذوبا اللفظ مش متسق عاصي يبقى ما تابش تاب ما يبقاش عاصي يبقى تائب تائب توصفه كده فقال فقال ايه ان الابرار لفي نعيم مم. اسمع كده بس اللي جاي دي عشان خطري آه. وان الفجار لفي جحيم مم. هنا ما قالش حاجه على دول لكن وصف دول قال يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين هتخرجهم ازاي ربنا بيقول لك مش هيخرجوا انت تقول له لا هيخرجوا خلاص انتوا حرين بقى عشان كده انا وقفت في الايه عند كلمة ها, ها؟ ولو ترى اذن المجرمون مش بكفرون كويس ربنا ناكسوا أنا... ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا, ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون ها قال لهم ولو شئنا لاتينا كل يعني ده رد على ايه انا شرحتها قبل كده قلت يا. يعني لو انا عايزه لو انا مش عايزكم مجرمين ما كنتوش بقيتوا من الاساس ولو شئنا لا كل نفس نوداه من زمان وكان بقى فيه إجبار للكل على الإيمان ما ينفعش ما ما تكش تبقى عبودية حقه ما كانش ينفع من شاف اليوم إنه من شاف ليقفر تمام أنت لما يكون عندك واحد بيسمع كلامك وماشي معاك حلو قوي وبعدين أنت مبسوط من الواد قوي إنه بيسمع كلامك وف فاكره فكر باختياره يعني ولله المسألة الآن وبعدين في وسط الكلام كده راح هو هو هو الواد لك إيه ولولا الدكتور وصلني بكده الله دا ده... دا أنت في واحد جبرك على حبي ام ده انت في واحد جبرك عشان فجبت الدكتور قلت له الراجل انت بعته لي ده بيحبني وبتاع صح أنت اللي اقول انا محذر اقول لك انا محذره واقيل له اياك ما تسمعش كلامه هتزعل لان هو أنت هتكتشف أنت فاكره بيعملها لك إيه محبه محبة فيك مم. لكن ده اتضح انه يمكن واخد فلوس على كده ومحمد منبه عليه مم. وقال له لو علا اشتكى منك هطلع عينك مم. فالواد بقى هتعمل ايه بذمتك في نفسك ولله المثل الاعلى هتقول يا ريتوا مشوا ده شوفوا حد غيره انت عايز حد يحبك ايه ولله المثل الأعلى فالإجبار على علاء مش داخلين في المنطق الديني خالص ده في المنطق البشري هو هترفر أنت مم. يعني هتقول يخرب بيتك وانت كنت بتعمل كده عشان محمد أقول لك انت فاهم إزاي وانت كنت بقى وانا معتبر ولد من ولادي ومش عارف إيه مش هتمشي في المنطق البشري فما بالك في المنطق الديني هه كمل طيب أنا ماشي معك ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اللي جاي بقى مم. ذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن اننا نسيناكم ها. وذوقوا عذاب الخلد الله يرضى عليه اه انت بقيت معايا هو ده انت جيت معايا اهو العذاب عمره ما يبقى عذاب مؤقت عذاب ايه اسمه عذاب ايه الخلد يعني ايه الخلد على طول في النار ولا يذ بالله يبقى شطارتنا لو إحنا صحيح مسلمين وعيين نقول اللهم اكتبنا من أهل الجنة اللهم أمين مش دخلني النار شوية وطلعني أبقى راجل أهبل يعني أنا لما ادعي الدعاء ده بالله عليك لله أبقى أنا عندي منطق الإله القادر اللي أنا عارف أنه قدرته مطلقة أقول اللهم اجعلني من أهل الجنة اللهم اكتب لي التوبة اللهم اجعلني من المتطهرين اللهم ثبتني على الإيمان الله... مش يا رب ونبي دخلني النار شوية ده كلام حد يقوله ده دعاء غريب ده فكرة عجيب وبعدين في ناس على فكره مصق من كتر ما هم سمعوا الكلام فالايه السجدة غريبه نفسي يقروها كده عشر الاف مره كده يقعدوا كده عشر مرات يقروها عشرين مره يقروها بيقولك كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وانا شرحتها لك وهشرحها تاني لو انت خدت بالك اعيدوا فيها يعني ايه يعني خلاص انهم كانهم هربوا وراحين ايوة عايزين يطلعوا فالبلاكة يرجع يرجع يا, <تصفيق> يرجع يا ابني <تصفيق> مفيش خروج ويمكن انا قلتلك حكاية اعيدوا فيها بعض المفسرين اللي قالوا ان هم خرجوا بس بره شوية انا انا قابل دي بس هو خارج بره عشان ربنا ايه اصل انت عارف كتر العذاب يتوه لكن تطلعه بره تدي له شويه مش جنة ده ده ده بره بس عشان تتغير الجلود اهو كده فتره تغي كلما نضجت جلودهم بدلناهم بدلناهم بره أحلى ليه عشان ينتعش كده خش يلا تاني انت فاهم ازاي بقى العذاب يبان زي ما أنا قلت لك علاء بيديني كل يوم الصبح معلقه عسل فواحد جاي بيقول لي يا اخي اشكر علاء ده بيجيب لك عسل اهو اشكره على إيه هو لازم تبقى عسل هي الحياه كلها عسل لكن لو لو حد راح مديني بدل معلقه العسل في يوم مره واحده بس معلقه ملح هعرف قيمه الايه العسل في المسألة بتاعت اعيدوا فيها دي تتتسق في القران مع ايه مع كلما نضغت جلودهم بدلناهم جلود طبعا يعني انت عارف واحد يقول طب ما هو ربنا ممكن يبدلها جوه الكلام ده ماشي بس انا بوريك ان هم انا سالتك سؤال في حلقه من الحلقات قلت لك هم بيخرجوا ليه عايزين يخرجوا ليه لان ده المنطق اللي هم صدقوه ارادوا ان يخرجوا يعني ايه مش احنا تقلنا كده لما يجي عليه يقول لهم رايحين فين مثلا يعني رايحين فين ما احنا مش انتوا مش انتو قلتو؟ عايزين نخرج بقى اعيدوا فيها لان ده منطق فاسد ملوش معنى في الدين القران زي الناس على... اللي قالت له انت مثلا النار الاياما المحدوده قال لهم ايه قال لهم أيوة كويس ايه قال لهم قل اتخستم عند الله يا عهدا اذا كان ده حصل ربنا ما كلام بس هل في ايه في الكتاب ما خد بالك القران حكى عن اليهود م. بكل حكاياتهم صح؟, صح في ايه قالت إن في واحد يدخل شوية ويطلع يبقى كلامك صح فربنا بيقول قل التخست عند يعني يعني لو أنت عندك طورا مثلا قل هذا الكلام وررهاني بقى. بقى قل التخست عند الله عهدا لو التخ... يعني ما معنى لو التخست عند الله عهدا حيتنفذ مم. لأن الله تبارك وتعالى إيه؟ ما يبدل القول لدي فالكلام على فكرة تهكم عليهم مم. يعني زي ما عليه واحد يجي يقول لك في واحد قال لي كذا وكذا ده... طيب انت على ايه ايه اديك ورقة بكده في عقد معجب كده في صك معجب كده مفيش يبقى كل ده كلام ايه من, من, من اوهمهم طيب لازلنا يعني في صورة الساجده وفي اسئلة كده عايز اسألها ولكن تابعونا مرة اخرى بعد الفاصل في طريق الهداية